الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من أعظم النعم على عباد الله بعد هدايته لهم إلى دينه القويم أن يفقههم في دينه جل وعلا فإن ذلك من علامات الخير كما نعلم جميعا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن مثل هذه اللقاءات معشر الإخوة ينفع الله سبحانه وتعالى بها عامة المسلمين الذين يؤون إليها ويحضرونها فكيف بطلبة العلم الذين ينتظمون فيها ويواضبون عليها ويحرصون على اتمامها، ولا شك أن الطالب إذا هو أخذ نفسه بالجد واجتهد وحرص اجتهد وحرص فالاجتهاد شيء والحرص شيء آخر إذا أخذ نفسه بالجد واجتهد وحرص وأدركته رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه يوفق إلى خير كثير في زمن يسير وما أخبار الأئمة الصالحين الذين مضوا والعلماء الناصحين الذين قضوا إلى ربهم جل وعلا ما هؤلاء في أخبارهم وأحوالهم وسيرهم عنا ببعيد ومن هؤلاء ذلكم العالم الحبر الشاب العلامة المحقق في جميع أنواع الفنون صاحب هذه المنظومة التي نستعين بالله سبحانه وتعالى في البدء فيها ذلك هو الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله ما سيرته عنا ببعيد فهذا الرجل يعرفه جماهير طلبة العلم أما العلماء ولله الحمد فهو عندهم مشهور معلوم معشر الإخوان هذه المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية هي من أعظم المناظيم التي نظمت في بابها على وجازتها فهي ليست بالطويلة ومع ذلك حوت علوما جمّة وتميزت على غيرها في بابها بثلاثة أمور بارزة وإلا المميزات كثيرة لكن تميزت بثلاثة أمور بارزة الأمر الأول سهولة نظمها وجمال جرسها في قافيتها الميم جمال وقعها جمال الجرس وقع القافي على الأذن فإن الميم في الأشعار من القواف المحبوبة فهذه القافية لها وقع في نفس السامع واختار الناظم رحمه الله تعالى أن تكون منظومته في قافيتها على الميم. الثاني قوة سبكها مع سهولة ألفاظها فلا تعقيد فيها مما جعل كثيرا ممن عاشوا في عصر الشيخ يحفظونها سريعا وهكذا سائر منظيم الشيخ رحمه الله تعالى وهذا فتح من الله سبحانه الأمر الثالث وهو امتلاءها بالنصوص اما صراحة او اشارة النصوص الشرعية فقد ملئت هذه المنظومة وهذه ايضا سمة غالبة على نظم الشيخ رحمه الله في الفنون فقد اتاه الله ملكة بحيث يستطيع أحياناً إدخال النص بأكمله وأحياناً جزء منه وأحياناً كلمات متفرقة، فامتلاءها بالنصوص مما جعل لها مكانة في نفوس السامعين القارئين لها، وإذا ما قرأنا فإن شاء الله تعالى سيتبين لنا ذلك. ولكن الدرس بعد العشاء والدرس في المسجد والدرس في نظم من الشعر هذه أسباب ثلاثة تقتضي منا أن نبدأ بمقدمات حولها قبل الدخول في النظم والكلام عليه فأولا استفتح المصنف رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة. كما في النسخة المنقولة من خط المصنف رحمه الله وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في افتتاح الشعر بكتابة البسملة في أوله فما بين كاره لذلك وذام له وناه عنه وما بين مجيز له ونحن معشر الإخوان معشر طلبة العلم دائما وأبدا نبتدئ في كتبنا بالبسملة وكثير من العلوم عندنا فيها منظومات أليس كذلك فما حكم كتب البسملة في أول النظم هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم فأولا اتفقوا على البدء بالبسملة في كل كتاب فإن كان الكتاب شعرا فقد اختلفوا كما قال ذلك الحافظ الخطيب والحافظ السمعاني والحافظ القرطبي وغيره فجاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال أجمعوا أن يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال أجمع أنه لا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وجاء عنه هذا النص بلفظ آخر وهذا الذي تذكره أكثر الكتب وهو قال كانوا يكرهون أن يكتبوا, أن يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وجاء عن الزهري رحمه الله أنه قال مضت السنة ألا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وقال إسحاق بن راهوية كان يكره ذلك فهؤلاء جماعة من أئمة السنة ذكر عنهم هذا الذي سمعنا وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا بأس بكتابة البسملة في أول الشعر وروي ذلك عن سعيد بن جبير رحمه الله حيث قال حينما سئل عن هذه القضية بعينها قال رحمه الله لا يصلح كتاب إلا وأوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان شعرا لا يصلح كتاب إلا وأوله بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان شعرا قال الحافظ الخطيب البغدادي وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين قال وهو الذي نختاره ونستحبه وهو الذي نختاره ونستحبه والذي يظهر لي من هذا أن الشعر يفصل فيه بحسب محتوى بحسب محتوى، فإن كان في ذكر الله ووحدانيته وشرعه ودينه المطهر والذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان محاسن دين الإسلام والرد على خصومه فهذا كما قال سعيد بن جبير بد فيه من أن يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان من النوع الماجن غزلا وخمريات وله ومجون وخلاعة فلا وسيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في سماع الشعر والوقفة الثانية في الكلام على النظم والذي جرنا إليها تسمية المثل إذ اسمه المنظومة الميمية في الوصائل والآداب العلمية والآداب العلمية فما هو النظم؟ النظم في الحقيقة نوع من الشعر، وهو اللفظ الموزون المقفى الوزن اللفظ الموزون المقفى موزون على أوزان المعلومة بحور الشعر المقفى. بقافية فالوزن يخرج به هذا الشعر الفاسد الذي طلع على الناس في هذه الأعصار المتأخرة الذي يسمونه الشعر الحر وليس بشعر ولا حر بل كما قال بعض شيوخنا شعر شعير لا يتذوقه يقول إلا الحمير قلت لا بل الشعير أطيب ولكن هؤلاء عجزوا عن أن ينظموا على لغة العرب وأسلوبها في هذا الباب فذهبوا يتطلقون من الخطم والأزمة التي عرف بها النظم عند العرب هذا النوع من النظم عرف منذ القدم والأدباء المتأخرون يسمونه بالشعر التعليمي الشعر التعليمي وهو على قسمين الشعر التعليمي على قسمين كما يقول نقاد الأدب الشعر التعليمي على قسمين قسم منه في العلوم المجردة يعني يأتي إلى كتاب فينظمه في أي فن كان كملحة الإعراض كألفية النحو كألفي... ابن مالك كألفية الحديث وهكذا وقسم منه وإن سمي تعليميا لكن ليس المراد به نظم المتون العلمية المجردة لا وإنما أرادوا به التعليم يعني الحس على محاسن الأخلاق وكرائمها ومجامع الآداء والحس على الزهد في الدنيا والتقلل منها والإعراض عنها والحس على التزود بالأعمال الصالحة وهكذا وهذا النوع يدخل في الشعر التعليمي لأنه يعلم الناس الأخلاق والآداب والفضائل يعلم الناس الأخلاق والآداب والفضائل ولذلك عرفوه عرفوه هذا القسم فقالوا عنه عن النظم الذي بهذا المعنى قالوا هو الذي يلقن قارئه ألوانا من المعرفة والفضائل النفسية قال عنه علماء النقد والأدب هو الذي يلقن صاحبه المعرفة والفضائل النفسية والقيم الدينية والخلقية فهذا تعليمي باعتبار ماذا؟ الحس على الأخلاق وتعليم الآداب ومنها هذه المنظومة التي تسمى المنظومة العلمية في الوصايا والآداب العلمية والمراد بالآداب العلمية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم ومن هذه الآداب كما قلنا أيضا شعر الحكمة والموعظة والاعتبار وهذا اللون كثير في شعر العرب وقد تناولوه في الجاهلية قبل الإسلام فلما جاء الإسلام وهذب الأخلاق زاد انتشاره بين المسلمين إلى جانب فنون الشعر الأخرى التي عرفوها وأجادوها ومن هذه التي عرفوها وأجادوها الفقر والمديح والرثا والهجاء زاد عليه هذا وإن كان قد علم عند العرب منذ القدم لكنه في نطاق ضيق لكن لما جاء الإسلام كثر شعره الحكمة والموعظة والاعتبار والحس على الفضائل ومن هذا الجانب تسمى هذه المنظومات من هذا في هذا الباب المنظومات التعليمية أو قل إن شئت شعر الحكمة أو شعر الزهد أو شعر الفضائل أو شعر الآداب ونحو ذلك ومن هذا قول بعضهم إن الأمور إذا سدت مسالكها فالصبر يفتق منها كل ما لا تيأسلن وإن طانت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا أخلق بذي الصبر أن يحطى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ وقول بعضهم إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فريش الخوافي قوة للقوادم وما خير كف أمسك الغل أختها وما خير سيف لم يزود بقائم وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤما فإن الحزم ليس بنائم هذا كله أخلاق وآداب وحك على هذه المكارم فهذا وجد في شعر علماء الإسلام وأدباء الإسلام وهو كثير وإن كان كما قلنا عند العرب الأقدمين موجودا لكنه قليل ومن أشهر العرب الأقدمين فيه أمية ابن أبي الصلت من أشهر العرب الأقدمين فيه أمية ابن أبي الصلت الثقه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم وجاء أيضا في اللفظ الآخر وفيما قال آمن شعره وكفر قلبه فهو من أشهر شعراء الجاهليين في هذا الجانب في هذا الباب في شعر الحكمة والموعظة والزهد والاعتبار كما قال ذلك الجمح في طبقات فحول الشعراء. فإنه لما ذكر قمية ابن أبي الصلق قال من أشعر الشعراء الجاهليين قال فيه إنه كان كثير العجائب في شعره كثير العجائب في شعره يذكر خلق السماوات والأرض ويذكر الملائكة ويذكر ما لم يذكره غيره قالوا وهذا بسبب أنه شام أهل الكتاب شام أهل الكتاب يعني اقترب من أهل الكتاب أو شم أهل الكتاب بمعنى أنه أحس ما في كتبهم اطلع عليها فقرأها فنظمها وإلا العرب ما كانوا يعرفون هذا ومن شعره الجميل في ذلك يعني قوله يعني في, في, في, في رحيل الناس وانقشاع حياتهم مهما تلذدوا فيها كل عيشهم وإن تطاول دهرا منتهى أمره إلى أن يزولا فاجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا وقد استنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا من شعره قد استنشد من شعر أمية في مسجده فبدأ ببيته ثم بثان حتى أكمل عليه الشريد الثقف مئة بيته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هي هي يعني زيد لمحتوى عليه شعره من الحكمة لكن ما أراد الله به به خيرا فإنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن يؤمن به بل أدرك وقعة بدر ما حضرها مع مع قريش لكن عاصرها بل وذهب يحرض قريشا بذكر قتلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا عنه أنه لما علم من الكتب السابقة السماوية أنه قد أظل زمان نبي وأنه من العرب كان يطمع أن يكون هو فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر لذلك وأبى أن يؤمن فقال مقولته في بيته المشهور في هذه الأبيات التي ذكرناها ليتني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعا وعولا فالشاهد أن هذا كان عندهم موجودا ومن أشهر المسلمين في هذا الجانب في شعر الحكمة والأدد والزود والوعظ والأخلاق والآداب أبو العتاهية بعدما تنسك أبو العتاهية بعدما تنسك فقد كان في أول أمره ثم تاب فتاب الله وتاب الله عليه أقبل على الدين وأخذ يفارق الدنيا ويتقرب إلى الآخرة وينظم فيها نظما حسنا بديعا بل إنه لكسرة نظمه في الحكمة والزهد والاعتبار والوعظ وأمر الآخرة والجنة والنار والحرص على البعد عن ملاذ الحياة والاستغراق فيها كثر ذلك عنه جدا إلى درجة أن أهل العلم قالوا إنه لم يكتب له ديوان لكثرة شعره في هذا الجانب لم يكتب له ديوان لكثرة شعره في هذا الجانب وترجم له الذين ترجموا للشعراء كبني قتيبة الجمحي وغيرهم لما ترجموا له والذهبي أيضا وابن كثير ووصفوه بالأوصاف الحسنة ما كان من شعره القديم وتخلى عنه فعاد عسى الله أن يغفر له وأما شعره المتنسك فيه فهذا ما بلغ شأوه فيه أحد وقد كان من منظيمه منظومة واحدة قاربت الأربعة آلاف بيت منظومة واحدة في الشعر والحكمة والتي من أبياتها المشهورة البيت الذي نعرفه جميعا إن الشباب والفراغ والجد مفسدة للمرء أي مفسدة فمثل هذا الرجل كثر عنه الكلام في هذا الجانب حتى إن ابن عبد البر رحمه الله حاول بقدر استطاعته أن يجمع من تها إليه من شعر هذا الرجل شعر أبي العتاهية وأنتم تعلمون إذا ذكر شعراء الزهد ففي مقدمتهم في العصر الإسلامي في دولة بن العباس بل فاق في كثرة ما, قلنا ما قاله كما قلنا غيره أول من يذكر في هذا أبو العتاهية ومن أبياته المشكورة البائية لدول الموت وابنه للخراب فكلكم يصير إلى ذهابي لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب فهذه من أبياته الجميلة وله أبيات كثيرة كما قلنا منبومة واحدة في الآداب والحكم بلغت أربعة آلاف بيت كما ذكر ذلك النقاد أما الوقفة الأخرى الثالثة أو الثانية لا أدري الثالثة فهي في الكلام على الشعر في المسجد فالكلام عن الشعر في المسجد وهذه القضية الكلام فيها كثير ونسمع بعض من ينكر على من يتقاول الشعر في بعض المساجد فجرنا إليها أن هذه المنظومة شعر وفي المسجد فلا بد من التوطئة لذلك فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرا فيها إنشاد الشعر في مسجده صلى الله عليه وسلم وفيها استنشاده هو طلبه لأن يسمع عليه الصلاة والسلام في مسجده وفيها وفود الوفود عليه وقول الشعب فيه عليه الصلاة والسلام في دين الإسلام وأحيانا في فخر بعض القبائل التي منها هؤلاء الشعراء وكان قد وضع منبرا لمن؟ لحسان ابن ثابت فكان يقاول الشعراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذب عنه وينافع عنه عليه الصلاة والسلام وبهذا احتج حسان ابن ثابت رضي الله عنه على أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه حينما رآه نظر إليه نظرة شزر وقد كان يقول الشعر فقال ما يا أمير المؤمنين لقد كنت والله أقوله بين يدي من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع له منبرا فكان يقول ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام قال الحافظ ابن البر في التمهيد في المجلد الثاني والعشرون صفحة 194 يقول في التمهيد فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه وأبو بكر ينشده فهل التقديد والاقتداء يقصد بالتقليد هنا الاتباع فهل التقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا يعني هل هناك حجة أعلى من هذه الحجة لا يوجد حجة أعلى من هذه الحجة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الشعر في مسجده واستنشده وطلبه في مسجده وأذن في أن يقال في مسجده كما فعل مع عدد من شعرائه عليه الصلاة والسلام ومنهم حسان ومنهم كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنهم فإذا كان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يبقى شيء أو دليل يطلب للإقتداء أعظم من هذا وأعلى من هذا ثم قال وما استنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى ولا ينكر الشعر الحسن أحد من أولي العلم ولا من أهل النمى هذا كله في التمهيد المجلد الثاني والعشرون صفحة 194 ولذلك نقله الحافظ بمعنى في, في الفتح الباري في المجلد العاشر 539 قلت وقد خرج الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه من حديث عمر بن الشريد الثقفي من حديث عمرو بن الشديد أثق في أبي الوليد الطائفي عن أبيه رضي الله عنه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية من شعر أمية ابن أبي الصلت فأنشدته بيتا فقال لي هيه فأنشدته بيتا آخر فقال هيه حتى أنشدته مئة بيت وخرج الإمام البخاري أيضا في الأدب المفرد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال صاحبت عمران بن حسين رضي الله عنه من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني فيه شعر وهو ينشدني فيه شعرا وإسناده صحيح وأيضا خرج ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الثامن خمسمائة وأربعة وعشرين الطبع المشهور القديمة الإندية خرج في هذا المصنف عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رحمه الله عن أبيه أنه كان يقعد معه ومعه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فيتناشدون الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية وإسناده صحيح يقول عبد الرحمن بن أبي بكرة كنت أجلس مع أبي ومعه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فيتناشدون الأشعار وأمور الجاهلية وسنده صحيح وسيأتينا أيضا تقييد لهذا وأعلم من ذلك ما خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون عنده الشعر يعني في المسجد فهذا مجلسه عليه الصلاة والسلام يذكرون عنده الشعر وأمورا من أمور الجاهلية فيضحكون وربما تبسم صلى الله عليه وسلم وإسناد هذا الحديث حسن وله شواهد متعددة والخلاصة أن الشعر كما قال عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما فيما رواه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر كلام كبقية الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام خرجه البخاري في الأدب المفرد وضعفه الحافظ في الفتح في المجلد العاشر 539 وحسنه الشيخ ناصر والصواب معه الحق مع الشيخ ناصر في تحسينه له فإن هذا الحديث له شواهد تدل على حسنه ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كانت تقول فخذ الحسن ودع عنك القبيح فخذ الحسن ودع عنك القبيح كما خرج ذلك البخاري أيضا في الأدب المفرد بعد هذا الحديث وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه وقف عليه إياس بن خيثمة فقال له يا ابن الفاروق ألا أنشذك من شعري فقال له رضي الله تعالى عنه بلى بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا لا تنشدني إلا حسنا وخرج أيضا ابن أبي شيبة في المصنف المجلد الثامن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمور جاهليتهم فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون إذا جاء الشعر الفاسد يتعلق بالدين أو يخرج عن الأدب والخلق الرفيع حينئذ تدور حماليق أعينهم كأن الواحد منهم مجنون وحسنه الحافظ في الفتح قال القرطبي معقبا على هذا الكلام, الكلام على الشعر قال وأما تناشد الأشعار في ذلك فمن مانع المطلق يعني في المسل ومن مجيز مطلقة والأولى التفصيل فيقال ينظر إلى معنى الشعب فإن كان مما يقتضي السنة على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو يتضمن الحظ على الخير أو الوعو أو الزهد في الدنيا والتقلل منها فهو حسن في المساجد وغيرها نص على إيش؟ على المساجد لأنهم يعلمون أن طائفة من المت... العلماء قالوا بكراهتهم قالوا لا بأس نص في المساجد وغيرها وما لم يكن كذلك لم يجز يعني لا في المساجد ولا غيرها لأن الشعر في الغالب لا يخلو من الفواحش والكذب والتزيم بالباطل وإذا سلم من هذا فأقل ما فيه أن يكون من الهدر واللغو والإنسان يصون نفسه عن ذلك فالواجب على الإنسان أن ينظر فيما يقال فيتأنى ويتريث. فإن كان الشعر حسنا جميلا استمع وإن كان غير ذلك وجب عليه حينئذ ما هو ينصرف بل يمكن على من يتقاولون هذا الشعر والوقفة الرابعة أو الخامسة لا أدري العجل عندكم فيما يتعلق بقريض الشعر بعد العشاء ما يتعلق بتقاول الشعر وقرضه بعد العشاء فقد ذهب طائفة من العلماء إلى كراهته بعد العشاء مستندين في ذلك إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بالكرهة ذلكم الحديث وما جاء عن شداد بن أوسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنجه من قرض بيت شعر بعد صلاة العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة فذهبوا إلى كراهة القريض بعد العشاء يعني قول الشعر بعد العشاء تقرضه أنت أو تنقله عن غيرك احتجوا بهذا الحديث وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده والبزار كذلك والعقيل في الضعفة والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير وغيره. أحمد والبزار والعقيل في الضعف والبيهقي في الشعب والطبراني في الكبير وغيرهم، فاستندوا إلى هذا الحديث والجواب عنه سهل والله الحمد. فنقول إن هذا الحديث ضعيف منكر فسنده ضعيف من بعض الوجوه وشديد الضعف بل بعضهم حكم عليه بالوضع من بعض الوجوه الأخرى ومثله سيأتي الكلام عليه فهذا الحديث قال عنه العقيلي بعدما رواه فيه عاصم ابن مخلد ولا يتابع عليه فيه عاصم ابن مخلد ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ولا يعرف إلا به قلت عاصم ابن مخلد هذا مجهول عاصم بن مخلد مجهول وقد أورد بعضهم على العقيلي متابعة وهي طريق عاصم طريق عبد القدوس ابن حبيب هذه الطريق خرجها البغوي في الجعديات المطبوع مجلدين اللي طبع باسم مسند علي بن الجعد وطبع مؤخراً أيضا باسم الجعديات الطريق الأخرى طريق عبد القدوس بن حبيب وهي عند البغوي في الجعديات والجعديات المراد بها حديث علي بن الجعد عن شيوخه حديث علي بن الجعد عن شيوخه العلماء يختصرون فيقولون فيه إيش الجعديات جمعه أبو القاسم البغوي فهذا الطريق الذي عند البغوي في الجعديات شديد ضعفي جدا فإن عبد القدوس ابن حبيب هذا متروك فهل مثل هذه المتابعة يفرح بها لا يفرح بها فإذا أوردتها على العقيلي لا يتابع عليه مستدركا تقول حتى لو وردت هذه لا يفرح بها لأن المتابعة التي تستحق أن تذكر هي التي تفيد الحديثة قوة أما هذه الطريق الأولى أحسن منها الطريق الأولى أحسن منها لأن الطريق الأولى غايت ما فيها الضعف وأما بالجوزي فحكم عليه بالوضع وتكلم على هذا الحديث وذهب يعلله بالضعف وذهب يعلله بالضعف ولم يلتفت إلى مثله ولذلك رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب للنافع ايش الذي ذببه عن المسند القول المسند ذب الحافظ ابن حجر على هذا او عن هذا الحديث وبين ان غاية ما فيه الضعف فقال ليس ليس في شيء من هذا ما يقضي على الحديث بالوضع يعني طريقه عند الإمام أحمد ما فيها متهم لكن الذي فيها إيش؟ غاية ما فيها ضعيف أو مجهول أما طريق الجعديات فليست هي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فمثل هذا يقال عنه إنه حديث ضعيف السند وهو منكر المتن منكر المتن كيف ذلك؟ قال العلماء لأن قرض الشعر مباح، قرض الشعر مباح فكيف يعاقب فاعله بأن لا تقبل له صلاة هذا وجه النكار في المثل وجه النكار في المثل قرض الشعر مباح فكيف يعاقب على المباح بأن لا تقبل لفاعله صلاة حتى يصل تلك الليلة ولهذا جاء الحافظ ابن حجر فقال في تعقبه على ابن الجوزي قال لو علل ابن الجوزي الحديث من هذه الناحية لكان اليق من ناحية المعنى لو علل له من هذه الناحية بأن الشعر مباح، فكيف يعاقب عليه بأن تبطل صلاته من يقرض الشعر؟ لو علل عليه من هذا الباب أو بهذا الوجه لكان وجيها ولَكَانَ النَّكَارَةُ فيه من هذه النَّاحِية، من حيث المعنى واضحة، لكنه تعلل بأشياء ضعيفة لا تؤدي به ولا تساعده. في الحكم على الحديث بالوضع لأنه لا يوجد في الطريق الذي حكم عليها وضاع أو متهم كما هو عند البغوي في الجعديات فالشاهد يظهر من هذا أن توجيه من وجه هذا الحديث على بأن حملوه على ما كان من الشعر في الغزل والمجون ونحو ذلك هذا غير وجيه لماذا؟ كما ذكر ذلك صاحب الفيض صاحب الفيض القدير شيخ الجامع الصغير لما ذكر هذا الحديث ذهب ينزله علامة على من ذكر هذا في الغزل أو في الهجاء أو في نحو ذلك هذا ما تقبل له صلاة لا دخل لهذا بهذا حتى لو قاله في الهجاء يعني لا, تتع لا تعلق بين هذا وهذا لكن الصحيح أن الحديث حديث ضعيف الإسناد منكر المثن وفي ضعف إسناده ونكارة مكنه ما يكفي في رده من أن نتكلف الرد عليه بمثل هذه الوجوه هذا ما يتعلق بالوقفات المتعلقة بالشعر والنظم بعد ذلك نأتي إلى ناظم هذه المنظومة وهو العالم الجليل الشيخ الحبر حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى فهذا اسمه حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي من قبيلة الحكميين والحكميون قبيلة معروفة في جنوب المملكة العربية السعودية في منطقة جازان ومشهورون بالذكاء، معروفون بذلك ومشهورون به هذا الرجل ولد في منتصف رمضان لست عشرة ليلة خلت منه سنة و. وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مولده سنة كم؟ ألف وثلاثمائة واثنين؟ لست عشرة ليلة من شهر رمضان ولد ولد رحمه الله ليلة ست من رمضان عام ثنين واربعين وثلاثمائة والف للهجرة بقرية السلام بقرية السلام وهذه تبعد عن مدينة جازان العاصمة بقرابه خمسة وثلاثين كيلو تقريبا تقريبا إلى الجنوب ثم انتقل منها مع وابده إلى قرية الجاضع والجاضع بينها وبين مدينة جازان قرابه السبعين كيلو متر أيضا إلى الجنوب وهي شرقي مدينة صامطة فنشأ مع والده ووالدته وكانت لهم مزارع وأغنام ويتنقلون بها كما هو حال أهل البلاد قبل أن تأتي هذه النهضة وهذا الخير الذي نعيشه من حيث السعى في الدنيا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وعموم إخواننا المسلمين شكرا نعمته فانتقل مع أسرته إلى قرية الجاضع وهناك نشأ وكان يرعى الغنم في صغره لوالديه حتى بلغ سن السابعة فأدخله أبوه في كتاب القرية وكانت الكتاتيب في ذلك الحين نادر ما هو قليلة نادر جدا فجود الخط وتعلمه على يد أخيه الأكبر وهو شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي المعمر رحمه الله تعالى عليه توفي منذ سبع سنوات تقريبا وفي عام 58 و300 وألف للهجرة قدم الداعية المجدد المصلح في جنوب المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله إلى المنطقة وكان منه ما كان مع الشيخ حيث زار قريته وذلك لقربها من مدينة صامقة التي استقر الشيخ فيها فزار قريته الجاضع فواجه الشيخ حافظا في صغره وهو صغير السن فواجهه في زيارته لأهل القرية حيث ألقى الشيخ عليهم أول موعظة ودعاهم فيها إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك والخرافة فقد كانت البلاد كغيرها من عموم بلدان المسلمين في ذلك الحين تعج بالخرافات حتى جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم المبارك الذي قام على الدعوة الإصلاحية حكم آل سعود وفقهم الله الذين آذروا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فكتب الله لدعوته الانتشار وكتب لهم البقى وقيام الدولة والحكم وهذا مصداق قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور فهذا من فضل الله جل وعلا علينا في تلك المنطقة وعلى عموم المسلمين في هذه البلاد ثم بعد ذلك عم الخير أقطار العالم الإسلامي فالشاهد ألقى هذه الموعظة الشيخ عبد الله رحمه الله ثم بدأ يستعيدها من الحاضرين يسألهم عما ألقى فكان ممن سأل الشيخ حافظ وهو صغير السن ما بين 42 و 58 كم كم نعم اثنين واربعين وثمانية وخمسين نعم هو لما استعاد منه كان قبل هذه يعني الزيارة التي حصل فيها اللقاء العام شهد في مسجده استعاده بعدما استعاد الكبار فكان الكبار ينكرون الجملة والجمل والثلاث والشيخ حافظ على صغره لما استعاد الشيخ منه أعاد عليه الموعظة كما ألقاها الشيخ يقول الشيخ عبد الله رحمه الله فوجدت حافظا حافظا على اسمه بخطه وقلبه فهذا جعله يتفرس فيه الدك. كان الشيخ حافظ قبلها قد حفظ لامية الأفعال وهو لا يعرف معانيها أثناء رعيه للغنم كان يحفظ تحت الصرح والسلام وهو يرعى لا يعرف هذه المعاني يقرأ على أخيه الشيخ محمد فطلبه من والده وكانت والدة الباقية فأبى عليه الوالدان أن يلحق بالشيخ الله إلى صامطة وهي قريبة بينهما ستة كيلو أو نحو ذلك من ذلك فدركه عندهما ثم عاود بعد ذلك مرة أخرى فأبى الوالدان ثم بعد ذلك توفيت الأم فلما توفيت الأم قل المتعلق بهذا الشاب الطف ناشئ فبقي الوالد طلبه من أبيه فأبى كتب الله جل وعلا أنه بعدها مباشرة يلتحق الوالد بالآخرة فبقي الشيخ حافظ فضمه الشيخ عبد الله إليه هو وأخوه الشيخ محمد وكان أكبر منه فضمهما ما إليه إلى صامطه واعتنى به عناية فائقة لما توسمه فيه من الذكاء فنبغ بعد أن أخذ على الشيخ قغابة أربع إلى خمس سنوات فلما رأى الشيخ منه ذلك في هذه السن المبكرة اختبره فطلب منه أن ينظم نظما لأن يسمع من الشيخ بعض النظم فطلب منه أن ينظم نظما في العقيدة فنظم أرجوزته المشهورة سلم الوصول وهو دون العشرين في الثامنة عشرة هذه التي بين أيدينا وعرضت على فحول العلماء في زمانه فاستحسنوها عرضت على سماحة مفتي البلاد الأكبر في حين الشيخ محمد ابن براهيم رحمه الله تعالى رئيس القضاء وكبير علماء البلاد فاستحسنها و. حث على طباعتها فطبعت ثم بدأ الشيخ من ذلك الحين يعكف على النظم مع الاشتغال بالتعليم لزملائه الذين هم أصغر منهم وهذا من الله سبحانه وتعالى فضل وقد حدثنا الوالد والأعمام ومن كبار شيوخنا الذين تعرفون شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد النجمي عن امرأة صالحة في مدينة صامطة نعرفها ونعرف أسرتها قالت كنت نائمة ذات ليلة فرأيت فيما يرى النائم مثل الجلب نازل من السماء يحلب حليبا أبيض والشيخ حافظ يرتضع منه هكذا رأت الرؤيا فأولت الرؤيا بأنها العلم كما أول ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شرب وشرب منه بعده من؟ عمر رضي الله تعالى عنه وفعلا فاق أقرانه وبزهم فكتب الكتب الكثيرة نظما في سن مبكرة وشرح بعد ذلك المعارج شرح به سلم الوصول وعمره 22 سنة معارج القبول هذا الذي بين أيدينا شرحه وكتبه وعمره شرح به المنظومة سلم الوصول وعمره إثنتان وعشرون سنة رحمه الله تعالى وما من فن بعد ذلك إلا ونظم فيه وكتب ما بين نظم ونثر وكانت أكثر مرحلة حياته كتابة وتأليف هي المرحلة التي انتقل فيها إلى مدينة بيش معلما وناظرا على المدارس في الجهة الشمالية بأمر شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي فلازمه طلاب تلك المنطقة وتفرغ هو أكثر عما كان عليه في مدينة صامطة فنظم في هذه المدينة كثيرا من منظوماته رحمه الله تعالى وكثيرا أيضا من منظومته المشهورة السبل السوية رحمه الله تعالى الشاعر ألف في العقيدة الكتب المتعددة منها منظومته الشهيرة السلم والتي شرحها بالمعارج وألف فيه فيها أيضا منظومته أيضا الرائعة المسمات بالجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة هذا نظم وكتب كتابه المشهور الموسوم بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ورتبه على صيغة السؤال والجواب. هذا كله في الاعتقاد ثم نظم في فقه السنن المروية منظومته العظيمة الرائعة المسمات بالسبل السوية لنظم فقه السنن المروية التي جاوزت الـ 2200 ثم نظم أيضا في المصطلح فنظم كتابه المشهور اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون ونثر عليه أيضا نثرا سماه دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح، وهذا مرتب أيضا على صيغة السؤال والجواب، وأيضا اختصره بمختصر مختصر دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح، وله كتاب آخر في السيرة النبوية، نظمه نغما، سماه نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول قرابة ألف بيت، وله في السيرة النبوية أيضا كتابان منثوران. على صيغة السؤال والجواب واحدهما أقصر من الاخر وله في الفرائض أيضا كتاب منثور سماه بالنور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض وله فيه نظم أثناء كتابه السبل السوية في فقه السنة المروية حيث اشار فيه إلى نظم إلى كتابه النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض حيث قال فيه ولي به بها مختصر مفيد عنه المطولات لا تزيده فدل ذلك على أن النثر قبل قبل النظم على أن النثر قبل النظم وله الكتب الأخرى والتي منها هذه المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل بما فيها من الآداب والأخلاق والأفعال كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظها مع حفظ المتون النافعة من غيرها أثر عليه بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل وصحبه ومن سار على منهجه مقتفى أثره من يوم الدين أما بعد قال الشيخ الحافظ الإمام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على آله وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقوهم والخط وبالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل و... افتتح المصنف رحمه الله تعالى هذه المنظومة النافعة بالحمد لله رب العالمين والحمد يفتتح به في الأمور المهمة وكل أمر لا يفتتح بحمد الله جل وعلا فهو مقطوع البركة ممحوق البركة والحمد في اللغة هو السنة وبالاصطلاح هو ذكر محاسن المحبوب الممدوح مع حبه وتعظيمه ذكر محاسن المحبوب الممدوح مع حبه وتعظيمه فهو بخلاف الشكر فالشكر فيه الثناء، لكنه يتجرد أحيانا عن الحب والتعظيم ولذلك حمد الله سبحانه وتعالى نفسه في كثير من المواطن في كتابه جل وعز ففي إظهاره لتوحيده فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ق ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فهذا من أعظم المواطن التي يحمد فيها الرب جل وعلا بل هو أعظمها على الإطلاق تفرده جل وعز بالوحدانية سبحانه وتعالى إذا الحمد أعم من والشكر طيب فكل شكر حمد، ولا كل حمد شكر ها؟ كل حمد يكون شكرا وليس كل شكر يكون حمدا يكون حمدا أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب، فاليد تكافئ واللسان تذكر والضمير المحجب وهو القلب هذا يعقد فيه المحبة والإجلال والتعظيم، ولذلك كانت الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله مفتتحا بالحمد لله رب العالمين، وهذا من المصنف كما رأينا. الآن نصداق ما ذكرته قبل قليل. أحيانا ينضم إيش؟ ينضم النص آية أو حديثا الحمد لله رب العالمين. أليست هذه آية؟ ها آية الحمد لله رب العالمين هذه آية استفتحت بها سورة الفاتحة فاستفتح بها المصنف منظومته النافعة ورب العالمين الرب هو المعبود الرب هو المعبود سبحانه وتعالى والعالمين جمع عالم وهو كل من سوى الله جل وعلا والآلاء النعم الآلاء النعم فهو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى على ما أنعم به على عباده وهو أهل الحمد والنعمة، يقول المصنف فهذه الآلاء هي التي تكرر فيها قول الله جل وعز في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبات يعني نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده التي أخرجها لهم منها ما رأوه وتوصلوا إليه وانتفعوا به ومنها ما لم يروه ولم يتوصلوا إليه ولم ينتفعوا به كل عصر بحسب حاله ثم قال رحمه الله ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدل الخلق من عدمه فذي صفة للمولك صفة لله جل وعلا الذي حصر الحمد له في تقدم الجار والمجرور الحمد لله تقديم الجار والمجرور يفيد حصر الحمد بأنه لله سبحانه وتعالى الحمد المطلق المستغرق لجميع أنواع المحامد إنما هو لله سبحانه وتعالى فهو المستحق له وقوله ذي الملك ظاهر وأما الملكوت فهو خاص بالله جل وعلا نفظة الملكوت هذه الصفه وصفه سبحانه وتعالى لأنه ذي الملكوت هذا لا يقلق على غيره كما قال ذلك علم التفسير وعلم اللغة يقال ذي الملك أيضا في المخلوق صاحب الملك أما الملكوت فلا إنما يقتص بالله جل وعلا والزيادة هنا في المبنى تدل على الزيادة في المعنى وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام في قوله وكذلك نري إبراهيم إيش ملكوت السماوات والأرض فهذا الملكوت لمن لله جل وعز وكذلك قال جل وعلى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كما في سورة ياسين وقال جل وعز قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون هذه هي المواطن التي جاء فيها ذكر الملكوت فلفظة الملكوت خاصة بالله جل وعز بخلاف الملك والصمد والواحد والبر والمهيمن هذه كلها من أسماء الله جل وعلا ومبدي الخلق من عدم يعني أوجد الخلق قبل أن لم يكون وهذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وثناء عليه وتمجيد الله بذكر أسمائه الحسن وصفاته العلا سبحانه وتعالى لأن استفتاح المهمات بتمجيد الله جل وعلا والثنى عليه ومن أعظم ما يمجد ويعظم به سبحانه وتعالى الأسماء الحسن والصفات العلا ثم قال مبدي الخلق من عدم قال الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ إيش؟ شيئا مذكورا ما كان هذا الإنسان شيئا مذكورا ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى خلق آدم قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ويسفك الدمى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الآيات فهنا أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى فضيلة آدم على الملائكة وأنها إنما كانت بإيش؟ بسبب العلم بقوله من علم الناس فلما عرضهم على الملائكة ايش قال قال انبئوني باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئون باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ففضل ادم عليه الصلاة والسلام بما بالعلم، فهنا إشارة من المصنف إليه، فالله إنما فضل آدم وذريته بهذا، فقال رحمه الله من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، أي وعلمهم الخط بالقلم، وعلمهم الخط بالقلم. وهذا من البراءة في الاستهلال فالمنظومة فيما في العلم وهنا تدأت الاستهلال بالبيان وبالخط والقلم فالبيان عند من يجيد العلم وهو لا يقرأ كأمة العرب الأولى الأمين جيل الصحابة لذلك خاطبهم عليه الصلاة والسلام بقوله إيش نحن أمة؟ أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس في الثالثة إبهامه عليه الصلاة والسلام ولذلك كان جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتناقلون العلم شفاها بيش بالبيان بالحفظ بالرواية بعضهم عن بعض بالنطق والبيان ثم جاء بعد ذلك تعلم الكتابة فأنطقهم بالبيان وعلمهم سبحانه وتعالى الخط بالقلم والخط بالقلم هو سبيل حفظ العلم فناسب أن يستفتح به الخط بالقلم سبيل حفظ العلم فناسب أن يستفتح به هذه المنظومة فالمنظومة علمية الوصايا والآداب العلمية وهذه الوصايا والآداب العلمية تحتاج إلى أن تقيد بالخط بالقلم فمناسبة جميلة جدا وسيأتي أيضا معنا في قسم يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم فاستفتح هذا الفصل أيضا بالقسم على ظفر طالب العلم برب اللوح والقلم لأنهما أداة العلم وهذا يسمونه أهل البلاغة يسمونه براعة الاستهلال براعة الاستهلال فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وإياكم من البيان ومن الخط بالقلم القلب فإن العلم يحفظ بطريقين بالصدور والسطور في الصدور وفي السطور ففي الصدور هذا ضعف فلذلك احتاجت الأمة من وقت مبكر إلى حفظه في السطور ولذلك قالوا الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب فضبط الصدر أن يحفظ ما سمعه حتى يؤديه إذا اختلط وضعف سقط الاحتجاج به إلا بمتابع آخر له ضبط الصدر وهو الكتاب السطر لا الصدر الصدر قالوا أن يحافظ على كتابه ومرويه حتى يحدث به ويؤدي، فهنا الناضل رحمه الله تعالى يحمد الله جنة وعلا على آلائه العظيمة ومنها أنه علم الإنسان وهذه النعمة هي أول من امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فاول ما نزل على رسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم فعلم الناس ما لا يعلمون علم الإنسان ما لم يعلم أليس كذلك علم الإنسان ما لم يعلم الناظم يقول من علم الناس ما لا يعلمه ثم قال وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم أي علمهم الخط بالقلم ثم قال الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم يعني علم الكتاب بالقلم لأن هذا القلم مصدر حفظ العلم أو سبب حفظ العلم وقال الله جل وعلا أيضا في سورة الرحمن الرحمن إيش خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان فهنا كما أن الله علمنا البيان وعلمنا الخط بالقلم فيجب أن نحمده على ذلك وحمده على هذا بثلاثة أمور الأمر الأول أن أن يحفظ هذا العلم الذي علمكه الله جل وعلا فإن هذا من شكري من علم الثاني أن يعمل به فإن هذا العلم إنما جاء للعمل به الله إنما علم وتفضل بذلك لأجل أن تقوم بحقه عليك قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما الثالث من حمد الله في جل وعلا على هذه النعمة ألا تنطق إلا بالصالح النافع لك ولإخوانك وألا تكتب إلا الصالح النافع لك ولإخوانك ألا تنطق ما تبين ما تفهم وتعلم الناس إلا النافع المفيد لهم وكذلك لا تكتب إلا النافع عنهم وفي هذا كما تعلمون يقول القائل وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه فلا تخط بالقلم إلا ما كان نافعا فإن خبطت بالقلم وعرمت كنت كافرا لنعمة الله جل وعلا عليك الذي علمك الخط بالقلم نعم الصلاة. اقرأ ثم الصلاة على المختار اكرم مبعوث بخير هدى في افضل الامم والال والصحب والاتباع قاطبة والتابعين باحسان لنهجهم ثم الصلاة سنى رحمه الله تعالى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بها قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فالصلاة من الله على رسوله أصح ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالية رحمه الله كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه وغيره يثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ومنا نحن المسلمين الدعاء له عليه الصلاة والسلام جزاء النعمة العظمى التي من الله بها علينا بسبب هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ورغم أنه امرئه ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح وجاء أيضا في حديث يتنازع فيه أهل العلم فمنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة والظاهر أنه حسن إن شاء الله ولذلك قيل في هذا ليهنى أهل الحديث ولاية النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أولياء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لكن أهل الحديث وأهل العلم الشرعي عموما أولى برسول الله سلام لإكثارهم من ذكره في مجالسهم وفي دروسهم وفي أماليهم فتجدهم يرددون ما لا يعد ولا يحصى في اليوم الواحد من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه فلهج هذا كانوا أكثر الناس صلاة إذا حدثوا كم في المجلس الواحد من إعادة ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام لا يعد ولا يحصى كم في المجلس الواحد من الإملأ ما لا يعد ولا يحصى السامع والمتكلم والمملي بين السامع والمتكلم وهو الذي يبلغ المبلغ فما أكثر الترداد في حلق العلم لذكر اسمه عليه الصلاة والسلام الذي يوجب علينا أن نصلي ونسلم عليه الصلاة والسلام فالناظم هنا بدأ بالحمد ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه بها عشرا وجاء أيضا في يوم الجمعة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي فقالوا فإن صلاتكم معروبة علي قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يعني بليت عليه الصلاة والسلام فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام فينبغي لطالب العلم إذا استفتح كلامه وكتابه أن يستفتحه بالحمد لله جل وعز والثنى عليه بما هو أهله ثم يثني بعد ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا وهو ما فعله المصنف هنا رحمه الله وهذا كثير عند المؤلفين رحمة الله تعالى عليهم فبذلك يقول أيضا في منظومته السبل السوية أبدأ باسم خالق محمد الله. محسبلا مكتفيا محوقلا ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملا والآل والصحب الكرام الفضل الأنج الزهر زهر الهداة النبلة والتابعين السادة الغر الأولى قد نقلوا الدين لنا مكملا هذا جزاؤهم من حقوقهم علينا أن نترضى عنهم وأن نصلي عليهم في الجملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته لما لهم علينا من عظيم البر والإحسان ومن كبير الفضل والامتنان فهم أمن الناس علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نقلوا إلينا هذا الدين مكملا فنقلوا إلينا حربه وسلمه وسفره وإقامته وإقامته وصلاته وأكله وتشييعه الجنازة وملاطفته الصغار ومعاملة أهله ومعايشة أصحابه ونقلوا إلينا غضبه وغنقلوا إلينا تبسمه وضحكه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك مما لو أراد إنسان أن يخرج منه صفة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يره لا استطاع نقلوا إلينا صفة عينيه وصفة بشرته ووجنتيه وحاجبيه ولحيته وأسنانه وثنيته وشعره وطوله وما بين منكبيه ومشيه إلى غير ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فضلا عن الشرع والدين والم والأحكام فلهم علينا حق واجب محبتهم أولا ثم الترح عليهم والثناء عليهم بسبب هذا الفضل الذي نقلوه إلينا والله جل وعز قد ذكر ذلك في كتابه فقال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال جل وعلا هذا في سورة الحشر وقال جل وعلا في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأناق خالدين فيها أبدا الآية فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم بما أحسن إلينا من نقل هذا الدين كاملا مكملا فمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين ومات عليه الصلاة والسلام والتحق بجوار ربه في الرفيق الأعلى ولم يبلغ ما أنزل إليه فقد أعظم الفرية كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومن زعم أيضا أن الصحابة كتموا شيئا من الدين رضي الله تعالى عنهم فهو كذاب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقد نقلوا إلينا كل شيء عنه عليه الصلاة والسلام فاترضي عنهم أولا لأن الله رضي عنهم وثانيا لما قاموا به من نصرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام والتي رضي الله سبحانه وتعالى عنهم بسببها والثالث لنقلهم إلينا هذا الدين وجهادهم في سبيل إيصاله إلينا بالسنان وباللسان حتى وصل إلينا كاملا فلهم علينا حق الترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه نعم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لا نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسمين وبعد من يرد الله, القيمي الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم القيمين وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم هذا نص الحديث اللهم إلا حرفا يسير منه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم وهذا مما قلت لكم في أول الحديث مصداق الكلام أن الله جل وعلا آت هذا الرجل ملكة وقوة بحيث يستطيع بها إدخال النصوص كماهلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا يعني من أعظم نعم الله جل وعلا هذا ومن يرد الله العظيم به خيرا وهذا فيه الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ووصفه هنا الناظم بالقيم لضرورة الشعر حتى يكمل الوزن وهو مأخوذ من الآية دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة دينا قيما يعني قائما لعوي جاج فيه فمن أراد الله به خيرا فاقفعه في الدين هذه دلالة النص دلالة اللفظ ودلالة المفهوم أن من لم يتعلم أمور الدين ويتفقه في أحكام الشرع بمعرفته للحلال والحرام فإنه يصدق عليه أن الله ما أراد به خيرا نعوذ بالله من ذلك كما قال ذلك أئمة الهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك نقله الحافظ ابن حجر وإلا أن يعزله إلى ابن تيمية وهو كلامه نقله عند هذا الحديث بالنص. فدلالة المنطوق أن من أراد الله به خيرا وفقه للفقه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يوفقه لاتفاقه في الدين، ولهذا يعني الواجب على العبد إذا سمع مثل هذه النصوص أن تحرك فيه مشاعره وأن تستحدث فيه الهمة فيقبل على ما على الطلب ويسارع إلى التعلم. للعلم الشرعي، لأن هذا من علامات الخير، فنسأ الله سبحانه وتعالى أن يسرك بنا وبكم سبيل قشدي والهدى. نعم. وحث ربي وحظ المؤمنين على ترتبه الدين. قف على هذا. قف على هذا. ما أدري الآن وقت عندكم وصل؟ نعم هات قف على هذا سيأتينا الحس عليه وسيأتينا أيضا بيان شيء من فضائله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين هذا سائل يسأل يقول يا شيخ نحن نتكلم ونحن نتكلم عن النظم والمنظومات والشعر أما رأيك فيما يسمى الأناشيد الإسلامية فهل لها ضابط أم أنها جائزة مطلقا وهل تلحين الكلام داخل فيه وجزاكم الله خيرا الأنشيد الإسلامية هم سموها إسلامية وإلا من قديم يعرف هذا الكلام أو هذا النوع من النشيد يسميه المتصوفة بالنشيد الديني نعم النشيد الديني وهو في الحقيقة يعرف عند الأقدمين بالتغدير كما قال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى فهذه المناظيم التي أحدثوها ثم يتبعونها بالألحان في فرق عظيم بينها وبين المنظومات العلمية نعم هذا النظم يحث على الأخلاق ويحث على الآداء لكن من غير تلحين ومن غير وقع ومن غير موسيقى ومن غير ضرب دفوف كما هو في بعض التسجيلات أيضا فالشاهد هذا الذي يقوله هذا السائل كأنه يعني فات عليه هذه الناحية وهي أن النظم الذي يحث إنما بمجرد إلقائه وقراءته على الناس يتذكرون وينتفعون ويستفيدون كما نقرأ نحن الآن أما أن يفعل مثل هذا الذي نسمعه في هذه التسجيلات أو هذه الأشرطة والكاسيتات فهذا لم يكن يعرفه السلب بل هو محدث وقد أفاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالكلام عليه في قرابة مجلد من كتابه العظيم الماتع الاستقامة وهذا إنما أحدثه المتصوفة منذ القدم كما قال الشافعي رحمه الله وقد قال شيخ الإسلام البرتيمية رحمه الله في موضوع في مواضيع من الاستقامة وفي الفتاوى أيضا أن هؤلاء إنما عمدوا ليتوب به الناس لما عجزوا وضاعفوا عن فهم الشريعة لما عجزوا وضعفوا عن فهم الشريعة ما الشريعة تكلفهم لابد أن يتعلم العربية ويتعلم أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث حتى يعرف الفقه ويعرف التفسير ويعرف الحديث كيف يعمل بالحديث وكيف يجمع بين المتعارضات وكذلك في التفسير في كلام الله جل وعلا كيف يوفق بين هذه الآيات معرفة الناسخ من المنسوخ المبين المجمل والمبين والمطلق هذا والم... يأخذ عليه زمان كثير لكن الأنشودة هذه التي يرددها ويتوب الناس بها ما تأخذ عليه إلا بهذه الشاكلة فيسهل عليه أن يلحنها والناس بس يستمعون اللحن طيب وإذا أقبلوا في الأخير كيف تعلمهم فاقد الشيء لا يعطيه ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته مؤكداً كلام شيخي شيخ شيخ الإسلام بن رحمه الله سقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان والخف والله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن الحان. يا لدة الأسماع لا تتعوض بلذادة والعيدان إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى فالواجب على طالب العلم أن يربأ بنفسه وأن ينزه نفسه عن أن يضيع وقته في هذا بل كما سمعتم الآن أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ولو كان مباحا ما فيه غزل ولا فيه تشبيب ولا فيه هجاء ولا فيه سب ولا شتم إذا غلب على الإنسان فكما سمعنا كلام العلماء أنه أقل أحوال يكون إيش يكون هذرا ولا لا والإنسان ينزه نفسه عن الهدر. فكيف إذا أدى به إلى أن يسمعه أكثر من سماع القرآن وهذا نحن عشناه قد يقول قائل هذا ما هو موجود نقول لا لا إن كن موجود عندك أنت لكن الغالب على من نرى منه ماذا يعني تراه معه في السيارة وتراه معه في البيت وتراه معه إذا سدح يجعل السماعة في أذنه فغالبا يشبه مع الفارق يشبه من هو متعلق بالأغاني الماجدة تجد سماعة في أذنه وهو بن سماعة في أذنيه وهو ماشي وهو في السيارة وهكذا فهذا ضياع للأوقات فالواجب الإنسان يصون نفسه ويحفظ وقته عن هذا ونسأل الله التوفيق للجميع نعم يقول من المعلوم أن كلمة الكراهة عند السلف هي التحرير نعم إذا كان فيها النص أما إذا جاء اجتهادهم فنعم وهذا يذكر قول الزهري مضت السنة وقد تكلم أهل العلم لعل الأخ السائل يعني يغيب أو غاب عنه في هذا قول الزهري رحمه الله خاصة يعرفه طلبة الحديث إذا قال من السنة فهذا من أضعف المراسين صح ولا لا؟ هذا معروف عند العلماء فالشاهد الكلام في الكراهة عند السلف إذا أوردوها مبنية على حديث صحيح فإنهم كانوا يتورعون رحمة الله تعالى عليهم من أن يقول أحدهم هذا حرام، فكان يقول أكره كذا ويطلق لفظ الكراه، فالكراه عند الأقدامين بمعنى التحريم، ليست هي الكراه عند المتأخرين كما هو معلوم في كتب أصول الفقه، نعم. وهنا يقول الحديث الضعيف لا يجوز روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن العمل به، هذا ما تقرر عندنا. لمطالعة كتب الشيخ الألباني. والسؤال ما صحة قول النووي في مقدمة الأربعين نووية اتفق العلماء على على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا الأمر معلوم ومعروف عند العلماء ما هو النووي فقط وإنما العلماء وقد ذكروا ما هو الحديث الضعيف الذي يعمل به وما هو الحديث الضعيف الذي يجوز أن يروى ويمشى وما هو الحديث الذي يقال عنه ضعيف ومع ذلك لا يجوز السكوت عنه إذا اشتد ضعفه من مثل هذا الذي سمعنا فمثل هذا لا يجوز إلا أن يبين حاله للناس حتى لا يقع في نفوسهم أنه ضعيف الضعف اليسير أما الضعف اليسير فإذا وجد له الجابر فنعم وإذا لم يوجد له الجابر بقي على ضعفه ولا أحد يقول إنه يحتج بالضعيف الذي لا جابر له أبدا بحال من الأحوال لكن يستأنس به وقد ذكر الحافظ ابن حجر وهو خاتمة المحققين في هذا الفن رحمه الله تعالى ومن جاء بعده عيال عليه لعل قائل أن يستدرك علينا السيوطي أو السخاوة قل إنما يقترفون من بحري وبحر من تقدمه والتحقيقات التي زادوها لا تكاد تذكر فالحافظ رحمه الله تعالى لما ذكر جواز رواية الحديد الضعيف مما ذكره من الشروط أن يكون ضعفه شديدا وألا لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب إذا اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فهل يصح لك أن تعمل به هذا من باب أولا نعم هنا يقول يدرس في بلادنا في جميع المدارس الأمية كتاب المعلقات السبع وأشعار المتنبه مع معارضة كثير من الطلاب ولكن المدرسين أجابوا أنه يجوز للتعليم المعلقات السبع هذه لم يزل أهل العلم منذ القدم يدرسونها ويعلمونها وخصوصا ما فيها من اللغة وما فيها من أيضا الحكم وما فيها من الأمثال وما فيها أيضا من الوقائع والفوائد فهذا معلوم وفي بعض منها يسير شيء من التغزل لكن لا بمعين وبعضهم يتكلم عليه من هذه الناحية على كل حال المعلقات السبع من الموارد الجيدة في اللغة العربية وآذابها فهي يعني معلقات قوية ومتينة ورصينة وإذا تعلم طالب العلم وقرأ في شروحها فإنه يفرج بفوائد عظيمة وأما ما كان من محرم فلا يقر لا في المعلقات السبع ولا في غيرها كالتشبيب بالأوصاف وكالهجا ونحو ذلك هذا لا يقر حتى في ما بين المسلمين نعم بل إن بعض الشعراء من العرب الجاهليين كانوا يترفع عن الغزل وهم من الجاهليين يرى أنه يذهب بمروءة الرجل ويقلل من هيبته فيترفعون عنه فكان تجد في شعرهم الرثاء تجد في شعرهم الحماسة تجد في شعرهم الحماسة الالالالالالل... الحس على مكارم الأخلاق تجد في شعرهم ما يتعلق بالأنساب تجد في شعرهم ذكر أخبار ال الجاهلية ووقائعها وأيامها ونحو ذلك لكن إذا جئت إلى الغزل لا تك تجده لما لأنهم يستهجنون ذلك والأدباء الذين يقولون ويطلق عليهم هذا اللفظ في العام في المجمل العام لا يسمون الشعر شعرا إلا إذا جاء فيه الخمريات والغزليات والتفن في ذكر المفات والمحاسن نسأل الله العظيم والسلامة وهذا يجعلونه من الشعر التعليمي كما يقولون والحق أن هذا النوع من الشعر إنما يكون وبالا على صاحبه أما الشعر الصحيح هو الذي لزمته العرب وجاء بعد ذلك الإسلام وأكده وأحدث أيضا بعد ما لم يعني يكون معروفا على نطاق واسع مما جاء فيما بعد من ذكر ما ذكرناه سابقا من الحث على الأعمال الصالحة وتقوية الأخلاق الحميدة في نفوس الناس وغرسها فيما بينهم والحك على الآخرة ومراقبة الله جل وعلا ذكر توحيده ما ينبغي له إلى غير ذلك فمثل هذا إنما جاء بعد الإسلام فهذا هو الشعر الحقيقي أما مثل الشعر الذي يذكره هؤلاء الأدباء فهذا في الحقيقة يسمونه شعر المجون شعر المجون والعاقل والأريب يترفع عن سماعه، فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من ذلك. هذا يقول: أشهد الله أنني أحبك بالله. هناك بعض الإخوة يقومون بتصوير المحاضرات بالجوال، فما توجيهكم لنا ولهم جزاكم الله خيرا في الاستعمال هذه الجوالات. أولا أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم جميعا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى وأما مسألة التصوير فلا يجوز الذي أعتقده وأدين الله به أنه لا يجوز لا بالجوال ولا بالثابت ف يعني لا أبيح ولا أحل من يفعل ذلك معي خاصة ومع غيري أو بين له الحكم الشرعة كله لا يجوز وإن رأى غيري أنه يجوز الذي يترجح عندي أنه لا يجوز لا بالجوال المتجول ولا بالنقال ولا بالثابت ولا بغيره والشاهد أن التصوير لذوات الأرواح قد وردت فيه النصوص ولا تخفى على طلبة العلم يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقال لهم أحي ما خلقتم وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصور ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المصورين فالشاهد إذا ناقش بعض من يناقش في هذا فقولوا له أنت ماذا تسمي عملك هذا بس لغة وشرعا لغة تسميه تصوير والتي تلتقطها تسميها صورة فأنت داخل في مادة صاوارا حقيقة عرفية وحقيقة لغوية لا تستطيع أن تخرج عنها حتى الذين يتكلمون يقول الحبص ظل تع تروح عند المصور تقول له احبس ظلي لا تقول أعطني صورة مقاس 4 في 6 إذا جاءتك الضرورة والحاجة أليس كذلك فاللغة والعامية والشرع قبل ذلك ما يقولون إلا صورة فالواجب على العبد ألا يغالق نفسه واليتق الله جل وعز والآلة التي يصور بها لا بأس أن تصور بها الشجر وأن تصور بها الماء من بحر ونهر وجبل وأرض مخضرة ونحو ذلك فإن هذا من نعم الله جل وعلا التي تدخل على النفس البهجة والسرور وليس شرطا أن تصور الحيوانات وتصور مخلوقات الله جل وعلى ذوات الأرواح فنحن الآن كم من منظر نراه من المناظر الطبيعية التي هي زراعة وخضرة فتبهج النفس وتصر الخاطر وتريح البغى البصر ولذلك لما ذكر العلماء طالب الحديث وذكروا أشغاله واستغله بالعلم والحفظ قالوا ينبغي له أن يحفظ ولا يحاول أن يحفظ أو يذاكر بجوار نهر أو في بساتين ومروج خضراء لما قالوا لأنها تلهي يعني شوي خليل الماء بعد قليل يأتي الطائر العصفور الجميل بعد قليل يأتي نوع من الدواب الجميلة كالغزلان ونحو ذلك فمثل هذا يذهب عليه الوقت وقليل وانقطع قليل وانقطع فأجمع على أنه لا يذاكر طالب العلم في مثل هذه الأماكن لأنها تذهب بلبه وتشتت فكره فيشتغل بها فالشاهد أن الإنسان إذا صور مثل هذا اشتغل به تلذذا واستحسانا فصور بمثل هذه المصورة الأعلى الأمور المباحة